ربط ربط ربط بسم الله والحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن التبع دائما بعد هذا مجلس الرابع لنا في تسهيل التفقه في الدين مع التبيين الاختيارات بن عثيمين <تصفيق> من خلال تلخيصي وترتيبي مسائل الشرح الممتع وكان هذا المجلس في يوم الجمعة بعد الظهر قبل العصر الموافق الـ الـ الـ التاسع عشر الثامن عشر الثامن عشر من شوال العام الثاني والثلاثين بعد الأربع من الألف من وقد انتهينا إلى المسألة المتعلقة بحكم الصلاة مع الشك في دخول الوقت قال المصنفون لا يجوز للمرء أن يصلي إلا مع غلبة ظنه او يقينه بدخول الوقت اما مع الشك فلا يصلي والطرق التي يحصل بها غلبة الظن هي الاجتهاد وخبر الثقة ان يجتهد بنفسه او ان يسأل ثقة الوقت دخل ام لا وأما الاجتهاد فإنه يكون أو يشترط أن يكون من أهل الاجتهاد الذين يعرفون الأوقات ابتداء وانتهاء ويتمكنون من تحديد هذا إما عن طريق الخبرة والمعارفة نحن بأحوال الشمس وبأحوال الظل وإما أن يكون عن طريق هذه الحسابات العصرية الحديثة الذين يدرسون الفلك وأما الثقة فوالعاقل البالغ الصدوق الذي يقبل خبرهم وكما قال الشيخ لا يعرف بعجلة أو تسرع. طيب ومسألة الأقوال في القدر الذي به يدرك المعذور الصلاة يعني إن كان هناك صاحب عذر كالمريض والحائض والنفساء وزال عذره في خلال الوقت وتضايق الوقت بما يدرك بما يدرك الصلاة ويظهر هذا من هذه الأمثلة امرأة حادت بعد أن غربت الشمس <تصفيق> وبعد أن مضى مقدار تكبيره الإحرام فعليها انتهرت أن تقضي المغرب عن هذا القول لكن لا يلزمها العشاء لماذا لأنها الآن أدرك على هذا القول أن الإدراك يكون بإدراك تكبيرة الإحرام لأنها أدركت من وقت المغرب مقدار تكبيرة الإحرام وهي طاهر قبل أن أنتحيت هذا الإدراك لقدر تكبيرة الإحرام يوجب عليها القضاء إذا طهرت أما العشاء لم تدرك شيئا من العشاء فدخلت عليها العشاء ويحق ولا يجب عليها قضاء الصلوات التي التي تركتها حال الحيد إلا الصلاة التي أدركتها وهي طاهر ولم تتمكن من أن تصلي لأن الوقت كان فيه متسع لها فتركت الصلاة ثم جاء الحيد خلال هذا فاختلف العلماء في المقدار الذي به يجب القضاء عليها حال تهريها. فقال البعض من مقدار تكبيرة الأحرام هذا القول القول الثاني أنه, أنه لا يجب لا يجب القضاء إلا من أدرك من الوقت قدر ركعة قدر ركعة القول الثالث أنه لا يلزمه القضاء لا يلزمه القضاء إلا إذا بقي من وقت الصلاة مقدار فعل الصلاة أي المقدار الذي به تتمكن أو يتمكن صاحب العذر من أداء الصلاة وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وهو الذي مال إليه الشيخ ابن يعني مال لاختياره المصنف رحمه الله وعلل شيخ الإسلام هذا بقوله إنهم قالوا إن الإنسان له أن يؤخر حتى يتضايق وقتها يعني يصح لصاحب العذر أن يؤخر الصلاة إلى أن يتضايق الوقت بمقدر أداء الصلاة هذا رخصة لأن صاحب العذر له الرخصة التأخير ما بين الوقتين فإذا طرأ عليه مانع فقد طرأ في وقت يجوز تأخيرها إليه أن هذا الأمر يقع كثيرا في النساء إذا حذنه ولم ينقل أن المرأة إذا حاضت ألزمت بقضاء الصلاة التي حاضت في أثناء وقتها لذلك قال الشيخ وهذا التعليل قوي جدا وأجب عن حديث من أدرك ركعة من الصلاة قد أدرك أنا الإدراك يكون في الغالب في الأخير أي في أخي صلاة الإمام في صلاة الجماعة على سبيل المثال لقوله صلى الله عليه وسلم ما أدرك فصلوا أما إذا أدركها أو إذا أدرك من وقتها قدر فعلها فن يكون قد أدركها وإذا وجد المانع في وقت يجوز له التأخير فيه فإنه ليس بآثا ولكن القول الثاني أحوط يعني كأن الشيخ يعني تأرجح بين القولين أو رأى أن الأخذ بالقول الثاني هو إدراك ركعة يعني من أدرك ركعة هو الأحوط يعني خروج من الخلاف يعني من أدرك ركعة من وقت الصلاة وهو يعني معذور وقد أو يعني قد زال عذره وبقي على وقت الصلاة من قضى وجبت عليه الصلاة وجب القضاء عليه الحزب عذره ومثال هذا أيضا أن إنسان بعد أن غربت الشمس أغمي عليه أغمي عليه بعد غروب الشمس لو قلنا بمقدار تكبيرة بمقدار تكبيرة الإحرام وجب عليه القضاء على قول من قال بمقدار التكبير المغم عليه لا تجب عليه الصلوات التي مرت حال إغمائه كالحائد الحائد لا تقضي الصلوات التي مرت عليها خلال الحيض ولكن الخلاف في الصلاة التي أدركت جزءا منها طاهرا وجزءا يحاط وكذلك هنا في حال المغمى عليه المغمى عليه إذا أغمي بعد مرور مقدار تكبيرة الإحرام من وقت الصلاة المتعين هل يجب عليه قضاء هذه الصلاة إذا أفاق؟ فعلى قول الأول نعم والقول الثاني لا, لا يجب إلا أن يمر مقدار ركعة وعلى قول الثالث لا إلا أن يمر مقدار فعل الصلاة كاملة وما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمير رحمه الله تعالى يعني هذا هو الذي يظهر الله أعلم طيب ننتقل إلى الشرط الثاني من شروط صحة الصلاة وستر العورة ويأتي بيان الخلاف في مسألة الشرطية هل هو شرط أم واجب لما العلماء اختلفوا في هذا فالستر بمعنى التغطية والعورة هو ما يسوء الإنسان إخراجه والنظر إليه لذلك سم, سم سميت العورة بالسوأة وسميت العورتان القبل والدبر بالسوأتين لأنه مما يسوء صاحب الفطرة السليمة أن ينظر أحد غريب إليهما هذا يدل على أن الكفار الذين يستمرئون مثل هذا كالأنعام يعني قتلت أو ماتت فترتهم كالأنعام لهم أضلوا سبيل وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم احفظ عورتك إلا من زوجك أو ما ملكت يمينك طيب ولم يأتي التعبير بستر العورة في الكتاب والسنة يعني بهذا اللغز بهذا النص أنما الذي جاء في القرآن يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد واقوم الصلاة سورة الأعراف وأقل ما يمكن في سطر العورة لباس وارئ الثؤة هذا مما لا خلاف فيه وارئ الثؤتين على قول من قال أن إن العورة السؤتان فقط، فما زاد على ذلك فهو فض ليس واجبا. ولكن الأمر يختلف بالنسبة للصلاة لداخل الصلاة. فالعورة داخل الصلاة تختلف عن العورة في النظر. فاحتج الشيخ بأثر عبد الله بن عمر وقال لمولاه نافع وقد رآه يصلي حاسر الرأس فقال له غطي رأسك هل تخرج إلى الناس وأنت حاسر الرأس فقال لا قال فالله أحق أن تتجمل له فالله أحق أن تتجمل له يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد المصلي أمر بستر العورة التي عورة وزيادة وزيادة مما هو من التجمل والتزين للوقوف بين يدي الله عز وجل فكما قال الشيخ اتخاذ الزين غير ستر العورة واحتجه بحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الصحيحين لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاطقه منه شيء فقال فدل هذا على أن مناط الحكم ليس ستر العورة إنما مناط الحكم اتخاذ الزينة وأخذ الزينة يعني يلزم منه سفر العورة فإن عاتق الرجل ليس بعورة باتفاق ورغم هذا أمر بتغطيته في الصلاة فمن صلى من غير أن يلبس ما يستر به عورته فإن صلاته باطلة وقد نقل ابن عبد البر الإجماع على أن من صلى عريانا مع قدرته على اللباس فصلاته باطلة وكذلك نقل شيخ الإسلام اتفاق العلماء عليه و أما عن شروط الثوب الساتر أولا أن لا يصف البشرة أن لا يصف البشرة من خلفه إذا كان يبين لون الجلد هذا ليس بالساتر هذه الملابس الرقيقة هذه التي يلبسها البعض <تصفيق> مما يشبه الحرير ثانيا أن يكون طاهرا أوه. والدليل قوله تعالى وثيابك فطهر ولذلك خلع النبي صلى الله عليه وسلم عليه في داخل الصلاة كما في حديث أبي سعيد الخضرية الذي أخرجه النسائي وغيره مصحب السنن لما جاءه جبريل فأخبره أن فيهما أذن فخلعهما في داخل الصلاة ثالثا أن يكون مباحا أن يكون مباحا ليس محرما كما قال المحرم على ثلاثة أقسام المحرم لعينه كالحرير كالحرير للرجل والمحرم لوصفه كالثوب الذي فيه إسبال من للرجل والمحرم لكزبه كان يكون مصروقاً أو مغصوبا <تصفيق> و... والصحيح أن النهية عن لبس المحرم خارج عن ماهية الصلاة فمن صلى في ثوب محرم فوآتم لكن لا تبطل الصلاة بهذا الثوب فمن لبس الحرير وصلى به فينا صلاته صحيحة ولكنه هي أفهم طيب حد العورة مسألة في حد العورة في خلاف مشهور فالعورة في الصلاة على المشهور من مذهب الحنابلة تنقسم إلى قسمين مخففة ومغلظة المخففة هي عورة الذكري من سبع العشر سنوات وهي الفرجان فقط عند الحنابلة الذي لم يبلغ أو قياد هذا بالعشر سنوات المغلظة هي عورة الحرة البالغة في كلها عورة إلا وجهها استثنى الوجه فقط في الصلاة بالنسبة للحرة ليس الأمن استثنى وجهها فقالوا أنه ليس بعورة في الصلاة وإن كان عورة في النظر عند بعضهم يعني لا يجوز النظر إليه لكن ليس بعورة في داخل الصلاة إذا صلت تكشف وجهها هذا باتفاق الحنابلة ولو صلت في بيتها وليس عند أحد يجب أن تصر كل شيء إلا وجهها حتى ولا مكن هناك أحد آه. ثم قسم ثالث وتعلق بالإماء وذلك سمي بالعورة المتوسطة أي تتوسط بين المغلضة والمخففة ويما بين السرة إلى الركبة تتعلق بالإماء وعند البعض تتعلق أيضا بالذكر البالغ أو الذي تعد عشر سنوات فصائدا على قول البعض وهذا الأخير فيه خلاف بين أهل العلم ف... نتكلم أولا عن عورة الخرة في داخل الصلاة على ما يرتبه الشيخون فقال ذهب شيخ الإسلام إلى أن الخرة عورة إلا ما يبدو منها في بيتها هو الوجه والكفان والقدمان فهذه الأعضاء غير عورة في الصلاة لا في النظر وما قاله شيخ الإسلام وإن وإن لم يجزم به لأن المرأة حتى لو كان لها ثوب يضرب إلى الأرض، فإن إذا سجدت يظهر منها يظهر منها باطن قدميها، وأما في باب النظر فيجب عليها ستر الوجه، وما رجحه شيخ الإسلام أي في النظر. طيب وأما بالنسبة لعورة عورة الرجل البالغ والذي تعدى عشر سنوات على قول بعض الحنابلة ماذا الذي حدث فيه خلاف فهناك رواية عن الإمام أحمد أن عورة الرجل الفرجان فقط فكذا نقل المصنف في أصل كتابه وإنما ولكن المشهورة عن الإمام أحمد وما قد نقله عبد الله بن أحمد في مسائله لأبيه لما سأله عن الفخذين فقال هما من العورة احتج بحديث جرهد الأسلمي غطي فخذك فإن الفخذ عورة فهذا هو مشهور من مذهب أحمد أن العورة أي أن عورة الرجل هي من تحت السرة إلى آخر الفخذين دون الركبتين، والراجع عنده عنده أيضا أن الركبتين والسرة ليست من ليست من العورة، لما ثبت من أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى سرته. ولم يغطي ولم يأمر بتغطيتها وأقر على هذا البعض وكذلك بالنسبة للربتين فإنهما ليست من الفخذين هذا على قول من قال بهذا ولكن الشيخ استدرك هنا قائلا فقال وظاهر النقل أي عن أحمد في الرواية المنسوبة إلي أن العورة أن عورة الرجل الفرجان فقط أنه لا فرق بين الصلاة والنظر عنده إنه يمكن للرجل أن يصليه ولم يسطر إلى سؤتين ولكن شيخ الإسلام أبا ذلك وقال في الصلاة لا ينبغي أن يكون خلاف كأن الواجب ستر الفخذين حتى ولو قلنا إنهم ليس من العورة في خرج الصلاة هذا وهذا الذي ذكره القول الراجح المتعين كما قال الشيخ النعسامين ولهذا كان الصحابة إذا كان عليهم أزر أزر قصيرة يعقدونها على مناكبهم حتى لا تنزل وترى أفخاذهم وهذا يدل على أنهم كانوا يرون أن الصلاة لابد فيها من ستر ما بين السرة والركبة حتى وإن قلنا إن الفخذ ليس بعورة ذا عزاه إلى شيخ الإسلام وقال وما قاله صحيح وأما في النظر فذهب الشيخ إلى قول المتوسط من القولين أي بين السوأتين والسرة إلى الركبة فقال المقصود من النظر سد الضرائع فالنظر إذا كان محازيا للسوأتين فلو حكمهما أي لما يحاذي السوأتين من أعلى الفقذ ومن أعلى أستواتين من منطقة العانى التي دون تحت الصر قال وما دون ذلك من الفخذ فإن الذي يظهر من النصوص أنه ليس بعورة من حيث النظر لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد حصر عن فخذه وهذا الذي قاله الشيخ ثبت في عدة حديث. منها حديث عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مطجعا في بيتها كاشفا عن فخذيه وهناك شك عن بعض الرواء قالوا عن ساقيه ولكن الشيخ الألبني كما بيّن في تحقيقه الماتع في الثمر المستطاب أن الرواية الثابتة نكشف عن فخذيه دون شك فستأذن أمو بكر فدخل عليه وعلى تلك الحال فجلس ثم استأذن عمر فدخل عليه وكذلك ثم جلس ثم استأذن عثمان فغطى النبي صلى الله عليه وسلم ولما دخل عثمان وجلس فسألته عائشة بعد ذلك لما فعلت هذا مع عثمان قال ألا أستحي من رجل تستحي من الملائكة فخص عثمان لهذه العلة ليس لأن الفخذ عورة عنده صلاة كما يظهر من الرواية هنا بدليل أنه ظل كاشفا له في حضور أبي بكر وفي حضور عمر وأيضا أخرج البخاري هذا أخرجه مسلم حديث عائشة هذا وأخرج البخاري كذلك مسلم عن أنس أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما غزا خيبرة، فضل. قال فصلينا عندها صلاة الغداء بغلس. فصلينا صلاة الغداء بغلس فركب نبي الله صلى الله عليه وسلم وركب أبو طلحة وأنا رضيفه يعني أنس فأجرى نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم في زقاق أي من أزقة خيبر وإن ركبتي لتمس فخذي أو لتمس, لتمس فخذ نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم حصر عن فخذه حصر الإضارة عن فخذه صلى الله عليه وسلم قال أنس حتى إني لانظر إلى بياض فخذي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال الإمام الألباني رحمه الله تعالى مختجاً بهذه الأحاديث ومردحا لها من حيث القوة والصحة والسند على حديث جرهد قال في الثمر المستطاب وذهب أبو حنيفة والشافعي إلى أن الفخذ عورة. احتج بحديث الفخذ أو الفخذ عورة عورة. ثم قال الشيخ: أما حديث الفخذ عورة فحديث ضعيف. أشار إلى ضعفه البخاري في صحيحه. فقال: ويذكر عن ابن عباس وجرهد ومحمد بن جحش. عن النبي صلى الله عليه وسلم الفخذ عورة وانتصر لقول من قال إن العورة السوأتان فقط ولكن ما ذكره الشيخ بن في الأصل له وجه من القوة أنما هذا السوأتين مما به يعني من نظر قد ينظر إلى السوأتين فإن بغي أن يدخل في حد العورة ولكن ما دون ذلك من الفخذ فليس هناك دليل صريح على أنه عورة بدليل الأحاديث التي ذكرناها والتي ليست خاصة من النبي صلى الله عليه وسلم كما ادعى البعض لأن الخصوصية تحتاج إلى دليل ولا دليل على الخصوصية هنا لا دليل على الخصوصية بالعكس الأولى أنه إن فعل هذا نبي الله صلى الله عليه وسلم وهو أشد حياً من العذراء في خدرها فمن باب أولى يجوز لغيره، ولكن طبعا هذا ينبغي أن يكون مع الحياء ولذلك قال الشيخون ولكن بالنسبة للشباب أرى أنه لا بد للشباب أن يصطف رف كله وما دون الصور خوفا من الفتنة يعني من باب الاحتياط فحكم الصلاة في الثوب الواحد حكم الصلاة في الثوب الواحد الثوب الواحد إما أن يكون رداء سابغا يلتحف به أي في جسمه كله وإما أن يكون إزارا فقط دون الرداء يغطي نصفه الأسفل فقط فإن كان ثوبا سابغا يعني واسعا فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتحاف به حتى يغطي العورة من الأسفل ويغطي الجزء الأعلى كذلك وما إن كان ضيقا إن كان الثوب ضيقا أو كان قصيرا فقد قال صلى الله عليه وسلم لجابر حديث جابر إن كان ضيقا فاتذر به يعني اجعله إزارا فقط وفي بداية الحديث قال لو إذا صليت في ثوب واحد فإن كان واسعا فالتحف به طيب فلهذا الثوب الواحد مجزئ سواء كان سابغا أو كان ضيقا ولكنه صلى فرق بين الواسع وبين الضيق، ففي الواسع أمر بالالتحاف، وفي الضيق أمر بالانتظار فقط، لأن هذا هو المستطاع، و... والمستحب أن يصلي مع ثوب... أن يصلي في ثوبيني مع القدرة، والذي يظهر أن هذا ليس على سبيل استحبة فقط بل على سبيل الوجوب. إذا كان الثوب الواحد ضيقا وعنده ثوب آخر يستطيع أن يجمعه معه فهنا يجب عليه أن يلبس الثوبين مع القدرة لأنه أبلغ في السثر وأحوط إحنا وقد صح عن عمر بن الخطاب أنه قاله إن وإذا وسع الله عليكم فأوسعه جمع رجل عليه ثيابه صلى رجل في إزار ورداء في إزار وقميص إلى آخرين وفي حديث جابر الذي أخرجه البخاري ومسلم جاء في رواية مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال إن كان واسعا فخالف بين طرفيه أي بالالتحاف وإن كان ضيق إذا كان ضيقا فشدده على حقك على حقك الحق هو ما موضع الإزار من, من من وسط الإنسان موضع ربط الإزار من من الوسط وسط وسط جسم الإنسان طيب و يؤيد ما ذهب إليه عمر في الأثر السابق. ما قد جاء في الصحيحين أيضا من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أن يصلي الرجل الله يصلي وسلم في الثوب الواحد فقال الله صلى الله عليه وسلم يعني مستعجبا النبي صلى الله عليه وسلم سئل أن النبي صلى كان الفقر الصحابة يعني ما كان أحد من الصحابة يملك ثوبين إلا القليل منهم فأغلب الصحابة كان يملك الثوبة الواحد فقط فذلك سهل عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال هذا طيب فالشيخ ابن عثيمين كانه يعني يميل إلى قول الجمهور في أن فقط هو الواجب وما دون الانتظار فإنه مستحب ولو كان قادرا فضل أي للتحاف أي لو كان واسعا عنده ثوب واسع فيستحب لأن يلتحف به ولا يجب ولذلك ذهب الشيخ إلى قول الجمهور في جواز كشف الع... العاتقين أو أحد العاتقين في داخل الصلاة وأن الأمر بسترهما على سبيل الاستحباب ليس على سبيل الوجوب واستدل الجمهور بحديثي وإن كان ضيقا فاتذر به على صرف الوجود ولكن الإمام الألباني رحمه الله لم يرضى ذلك وما قاله هو الصواب ففصل تفصيلا جيدا في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فقال متعقبا قول الجمهور ولست أدري ما وجه الاحتجاج بهذا الحديث أي بحديثي وإن كان ضيقا فاتزر به على عدم الوجوب بينما هو واضح الدلالة لمذهب أحمد وغيره والتفريق بين الثوب الواسع فيجب الالتحاف به وبين الضيق فلا يجب آه. ونقل ونقل البنيو عن الحافظ ابن حجر أنه أن هذا القول اختيار ابن المنذر اختيار ابن المنذر وتقي الدين السبكي من الشافعية اختياره قول أحمد وقال أيضا ذهب إليه الشوكاني رحمه الله تعالى كما في نيل الأوطار ويعني أقوله إن هذا الأمر يشبه قوله تعالى لينفق ذو ساعة من ساعته ومن قدر عليه علي رزقه فلينفق مما أتاه الله فأوجب النافقة على قدر الساعة وكذلك هنا أوجب السطرة على قدر الساعة هذا قياس صحيح من ناحية العلة ويؤيد هذا الأمر ما قد أخرجه أبو داود والبيهقي والطحاوي من حديث ابن عمر مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم فليلبس ثوبيه على صيغة الأمر من لا أحق أن يزين أو أحق من يزين له وإن لم يكن, فإن لم يكن له ثوبان فليتزر إذا صلى ففرق بين الذي يجد والذي لا يجد فالذي يجد يجب عليه أن يلبس الثوبين أو أن يلتحف من الثوب الواسط. والذي لا يجد إلا الضيق الذي لا يكفي إلا الانتظار فقط فسقط عنه الوجوب فيما لا يستطيعه هذا هو القول الراجح الله طيب بالنسبة لباس مرأة في الصلاة هذه مسألة فالمروي عن عائشة وأمي سلمة وأم وأمي سلمة أن المرأة تصل في الدرع والخمار والدرع هو القميص السابغ الذي يصل إلى القدمين الذي يغطي القدمين نحو الجلباب والخمار ما يلف على الرأس على القول الراجح الذي اختره شيخ الإسلام وصاحبه كتاب الإنصاف في فقه الحنابلة والمرداوي أنه لا يجب ستر القدمين والكفين بالنسبة للمرأة في الصلاة لأنه يكفي إذا كان الدرع إلى القدمين وأكمامه إلى الرزخ أي إلى هنا الرزخ ونقل قلت معلقا على هذا نقل ابن عبدالبر في التمهيد الإجماعة على أن المرأة لها أن تصلي المكتوبة ويداها مكشوفتان كما نقل هذا الإمام الألباني رحمه الله في كتابه الرد المفهم قلت وذهب أيضا مالك والأوزاعي والشافعي إلى وجوب ستر القدمين في الصلاة ورواية عن الإمام أحمد كما نقل هذا ابن قدامة في المغني ف يعني بالنسبة لستر القدمين في الصلاة فالأحوط لمرأة الستر أن تستر القدمين الأحواط لا أن تسطر القدمين أخروج من هذا أما بالنسبة للكفين فكما نقل ابن البر الإجماع على أن لها أن تصلي مكشوفة اليدين آه. آه. وكذلك الوجه طبعا بلا شك أيضا بالإجماع طيب مسألة أخرى حكم انكشاف شيء من العورة في داخل الصلاة حكم انكشاف شيء من العورة في داخل الصلاة فالمسألة فيها تفصيل إذا اولا اذا كان الانكشاف عمدا بطلت الصلاة يعني ان تعمد كشف عورته في داخل الصلاة سأكشف قليلا وكثيرا منها طال الوقت انقصر فانا الصلاة تبطل ثانيا إن كان الانكشاف بغير عمد أي بدون اختيار منه فإن كان يسيرا فالصلاة, فالصلاة لا تبطل إن كان ان كان الانكشاف انكشافا يسيرا يعني انكشف جزء يسير فمؤما إن كان الانكشاف وهذا ثالثا بغير عمد ولكنه كان فاحشا فعلى تفصيل أيضا إن كان في زمن يسير يعني إن انكشف إن انكشفت العورة انكشافا فاحشا لزمن يسير فإنها لا تبطل الصلاة إذا تدارك الأمر وغطى أو سطر العورة وأما إن طال الزمن في انكشافها دون أن يسطر عورته فهذا لا تصح صلاته تبطر يعني هذا هو التفصيل الذي ذاب إلى المصنف في أصل الكتاب طيب. مسألة أخرى إذا عدم الثوب الطاهر فلم يجد إلا ثوبا نجسا ولم يتمكن من تطهيره فكيف يصلي وهذه كلها مسائل افتراضية العلماء يذكرونها حتى إذا تعرض لها أحد يعرف كيف يتصرف. فيها أقوال ثلاثة القول الأول أن يصلي يعني تجب عليه الصلاة مع الاعاد أن يصلي في الثوب النجس وتجب عليه الاعادة إذا عثر على أو وجد الثوب الطاهر هذا هو المذهب مذهب أحمد نعم طيب القول الثاني أن يصلي عريانا أن يصلي عريانا يعني يطرح الثوب النجس ويصلي على حاله الذي لا لا, لا سبيل له إلا هو ولا تجب عليه الأعادة وقول الشافعي ورواية عن أحمد القول الثالث أنه يصلي بالثوب النجس على حاله ولا أعادة عليه هذا يعني ما قد اختاروا الموفق الموفق ابن قدامى والمجد ابن تيمية وهو مذهب مالك أيضا قال الشيخ هذا هو الراجح رجح الإمام النواطين من القول الثالث واختاره قال لأن السطر واجب وإن حمله للنجس على سبيل الاضطرار للاختيار فمضطر إليه وليس عنده ما يزيل به النجس وليس عنده ثوب آخر طاهر ها يصلي فيه طيب مسألة أخرى حكم من صلى في مكان النجس لأنه محبوس فيه والذين ابتلوا بعد السجن يعرفون هذا كيف يصلي فيه ها فقال تجوز صلاته فيه لأنه مكره ولا إعادت عليه يعني انحصر في مكان محدود وقد امتلأ بالنجاسة هذا حدث للباط فصلى على هذه النجاسة لأنه لا كان له إلا هذا المكان الذي فيه نجاسة فهل يصلي على هذا الحال أم ماذا الرجح أنه يصلي يصلي في هذا المكان النجس ولا أعادت عليه لأنه مكره. وقال الشيخ مفصلا في هذا إن كانت النجاسة يابسة يعني لا طلع لا تعلق بجسده أو بثيابه فيصلي كالعادة بدون تحفص هم إن كانت رطبة أي سائلة صلى قائما يركع, يركع ويسجد وقال الشيخ مختارا هذا القول لا يضع على الأرض شيئا من أعضائه فالواجب عليه أن يقلل من مباشرة النجاس على قدر مستطاع يعني اختار الشيخ أنه في هذه الحال لا يجب عليه السجود في الأرض وإنما يسجد قائما من قيام حتى لا يمس النجاسة هذا ما اختره الشيخ رحمه الله تعالى طيب ونحفانا الله وإياكم من مسل عز الحال هم؟ هم. ما قي على طيب نذكر مكرهات أو مسألة في مكرهات الصلاة المتعلقة باللباس أولاً السدل وأن يطرح الرداء على كتفيه. يطرح الرداء على كتفيه ولا يرد طرفه على الآخر يعني هكذا ولا يرد طرفه على, على الآخر وقال بعضهم السدل هو أن يضع الرداء على رأسه أن الرداء على رأسه ولا يجعل أطرافه على يمينه وشماله يعني إنه يتقن يضعه على الرأس كذا ولا يضعه ولا يضعه على يمينه وشماله. فقال بعضهم السدل هو أن يرسل ثوبه حتى يكون تحت الكعبين. فعلى هذا يكون معنا الإزبال أن يطيل الثوب حتى يكون أسفل قدميه. ثم قال الشيخ والمعروف عند فقهائنا من فقهاء الحنابلة أن يطرح الثوب على كتفه ولا يرد طرفه على كتفه الآخر يعني أن يقوم بطرح الثوب على إحدى الكتفين ولا يرده عليه على الكتف الآخر وهذا هو المشهور من أقوال الفقهاء كما نقل هذا الحافظ ابن حجر في فتح الباري وكذلك العيني في عندة القاري هذا هو المشهور من كلام العلماء أن هذا هو السدل المنهية عنه في داخل الصلاة طيب وثانيا اجتمال الصماء من المكروهات المتعلقة باللباس أن يلتحف و و ومعنى هذا أن يلتحف بالثوب ولا يجعل ليده مخرجا وقيل يعني هذا أحد القولين في تعريف اجتمال الصماء وقد بيان هذا بالتفصيل في خلال تلخيصنا وتعليقنا على صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للشيخ الألباني في خلال أيام الاعتكاف الأخيرة فاجتمال الصماء على القول الأول أن يلتحف بالثوب ولا يجعل لديه مخرجا أن يدخل بكل جسده في داخل الثوب يعني يكون الثوب ليس له أكمام وحتى لو كان له أكمام ولا لا يدخل ذراعيه في الأكمام. فيكون كالإيه كال كالجسم الأصم. وقيل هذا قول الثاني أن يجعل الرداء على رأسه. ثم يزدل طرفيه إلى رجليه يعني يجعل الرداء على رأسيه ثم يزدل الطرفين إلى رجليه وقد صح الحديث حديث ابن عمر السابق الذي ذكرنا شطرا منه آنفا أنه صلت قد عن اجتمال كاجتمال اليهود ف يعني يعني أو قال عن اجتمال أن نوقدنا عن اجتمال الصماء مع زراتنا الحديثة أن نوقدنا عن اجتمال الصماء وجاءت العلة من هذا في حديث عائشة الذي أخرجه البخاريين لما سئلت عن العلة من هذا النهي عن النهي عن اجتمال الصماء قالت لأن يهود تفعله لأن يهود تفعله طيب. ثالثا تغطية الوجه آه. أن يغطي وجهه أي أنه إذا صلى تلثم تلثم إما بالغطرة بالعمامة بال... بأي شيء طيب قال ولكن يستثنى من ذلك المرأة إذا كان حولها رجال أجانب فلها أن تتبرق أو أن تغطي وجهها قال رابعا اللثام على فمه وأنفيه ففرغ بين تقطية الوجه بالكلية وبين اللثام الذي يوضع على الفم والأنف فقط يعني يظهر النصف الأعلى من الوجه هذا يسمى بالتلث أما إذا غطى وجاءك وكله فهذا بخلاف التلث وأن يضع الرجل الغطرة أو العمامة أو الشماغ على فمه أو أنفيه والنبي صلى الله عليه وسلم قد نهى أن يغطي الرجل فاه في الصلاة خامسا كف الكم أو الثوب أو لفه وكفوا الكمي أن يجذبه حتى يرتفع هكذا أن يجذبه حتى يرتفع ولفوا أن يطويه طيّن هكذا حتى يرتفع وهذا بالنسبة للأكمام في الزراعين أما بالنسبة للصراويل أو للإزار هنا كفه أن يرفع الثوب من أسفل إلى أعلى وأما لفه أن يطويه حتى يجعله حزاما على بطنه يظل يطوي الثوب من أسفل حتى يجعله كالحزام على بطنه فهذا منهيون عنه يقولي صلى الله عليه وسلم لا أكف شعرا ولا ثوبا <تصفيق> هذا ما هي العنو في داخل الصلاة طيب السادس أن يشد وسطه بما يشبه الزنار منه من لباس النصارى وهذا لباس عند النصارى فنهي أن يفعل هذا تشبها بهم لا يتشبه بهم نعم. فضل أبن طيب أنا كيرا شبه انتهينا الحمد لله بعد نكون انتهينا إن شاء الله وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.